وما بناها والأرض وما قحاها ونفس وما سواها فألهمها فُجُورَهَا وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خرب من دساها كذبت فموذ بطواها إذ ذا فاشقاها فقال لهم رسول الله ناقه الله وسقيها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسوها ولا يخاف عقباها